لا زال الكلام بفضل الله تبارك وتعالى موصولا مع سورة آل عمران عند الآية التاسعة بعد الستين ويقول الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون قال المصنف قوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم قال سبب نزولها أن اليهود قالوا لمعاذ بن جبل وعمار بن ياسر تركتما دينكما واتبعتما دين محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس قال والطائفة اسم لجماعة مجتمعين على ما اجتمعوا عليه من دين ورأي ومذهب وغير ذلك هذا الطائفة الطائفة هي الجماعة والمقصود بهم هنا الأحبار والرؤساء لأنهم يعني قادة هذه الطائفة لأن الكلمة الطائفة مشتقة من طاف يطوف واضح طاف يطوف معناه الدوران فكأن هذه الجماعة تدور وتحور آه على آه عقيدة بعينها تطوف عليها بمعنى تتمحور عليها اي نعم هذا وجه تسمية الطائفة الطائفة المرضي هنا قال ود الطائفة من أهل الكتاب قال وفي هذه الطائفة قولان أحدهما أنهم اليهود قال ابن عباس والثاني اليهود والنصارى اليهود والنصارى إذا قال من أهل الكتاب أي لبيان جنسها تكون منهم لبيان الجنس قال ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم قال وضلال الحيرة وضحوا الضلال الحيرة وفيه هاهنا قولا حدوما أنه الاستذلال الاستذلال بالذل الاستذلال عن الحق إلى الباطل وهو قول ابن عباس ومقاتل يعني يستذلونكم بالتلبيس فيرجعونكم عن دين الإسلام إلى دين الشرك هذا معنى لو يضلونكم ها هنا قال والثاني الإهلاك ومنه قوله أئذا ضللنا في الأرض قاله ابن جرير ولا شك أن الرجوع من الحق إلى الباطل وعن دين الإسلام إلى الشرك فيها لك فالقول بينهما يعني طيب قال وفي قوله وما يشعرون ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. قال وفي قوله وما يشعرون قولاً أحدهما وما يشعرون أن الله يدل المؤمنين على حالهم أو يدل المؤمنين على حالهم. يعني يخبرهم سبحانه وتعالى بحالهم. نعم. قال والثاني وما يشعرون أنهم يظلمون أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى وهذا يشبه ما تقدم معنى صورة بقرة ودى كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا نفس لو يضلونكم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هنا قال وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون قولوا تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون قال قوله لما تكفرون بآيات الله قال قتاد يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والإسلام وأنتم تشهدون أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم ثم تكفرون به نعم هذا معنى قوله تعالى لما تكفرون لما هذه اللام حرف وما استفهمي هذا استفهم إن كان لما, لما تكفرون هنا تكفرون جاءت بصغة المضارع أن هذا الكفر استدام استمر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون فالله وأنتم تشهدون قتاد يقول كما في تفسير ابن جرير وجاء جماعة من قال تشهدون أن نعت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم ثم تكفرون به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 لما تلبسون الحق بالباطل قال اليزيدي معناه لما تخلطون الحق بالباطل إذا الوجه الأول لما تلبسون الحق بالباطل لما تلبسون الحق بالباطل قال معناه لما تخلطون الحق بالباطل قال ابن فارس واللبس اختلاط الامر وفي الامر لبسه أي ليس بوضح هذا حقيقة اللبس معنى الخلط يعني اختلط عليه حتى لا يعرف الحق من الباطل وإذا كشتق اللبس من اللباس واللباس اللبس بمادة واحدة يعني اللبس معناه إدخال الشيء في الشيء واضح إدخال الشيء في الشي فكذلك الذي يلبس الحق بالباطل يعني يخلط الشيء بالشيء هنا خلطوا اليهودية بالإسلام وخلطوا نصرانية بالإسلام الذي جاء به المرسلون عليه السلام هذا بالتحريف طيب قال وفي الحق والباطل أربعة اقوال أحدها أن الحق اقرارهم ببعض أمر محمد صلى الله عليه وسلم والباطل كتمانهم بعض أمره والثاني الحق إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم غدوة والباطل كفرهم به عشيه روي عن ابن عباس والثالث أن الحق التوراة والباطل ما كتبوه منها بأيديهم قال الحسن وابن زيد والرابع الحق الإسلام والباطل اليهودية والنصرانية قاله قتادة هذا تستغرق هذه جميعا وإذا قال تعالى لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قال قتادة كتم الإسلام وكتبوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم نعم وضح كلمة وأنتم تعلمون يعني هم هذا الفعل فعلوه بأدب علم منهم ليس عن جهل إنما يعلمونه ضرؤا الرؤساء نعم هذا جملة حالية حال كونكم تعلمون أنه من عند الله جل وعلا وأن الحق في خلاف ما ذكرتم قال الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون هذه الآية الثانية بعد السبعين قولوا تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب وضع طبعا هنا تقدم معنا أن الطائفة أصلها من الجماعة وهم الرؤساء والاحبار الناس لهم تبع قال في سبب نزولها قولا يقول المصنف أحدها أو أحدهما أن طائفة من اليهود قالوا إذا لقيتم أصحاب محمد أو إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فامنوا وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعل يقولون أولئك أهل كتاب وهم أعلموننا فينقلبون عملهم رواه عطية عن ابن عباس وقال الحسن والسدي تواتأ أثناء عشر حبرا من اليهود فقال بعض لبعض ادخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم باللسان أول النهار وافترؤ آخره وقالوا إن نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بذلك فيشك أصحابه في دينهم ويقولون هم أهل كتاب وهم أعلموا منا فيرجعون إلى دينكم فنزلت هذه الآية وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور والثاني سبب النزول الثاني أن الله تعالى صار نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة عند صلاة الظهر، فقال قوم من علماء اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يقول آمنوا بالقبلة التي صلوا إليها الفجر واكفروا بالتي صلوا إليها آخر النهار لعلهم يرجعون إلى قبلتكم رواه أبو صالح عن ابن عباس قال مجاهد وقتاده وجه النهار أوله آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النار وجه النار اول النهار اوله يعني لي ساعات الصبح واكفروا اخره اخر هو ساعات المساء او اخر النهار أو آخر المساء هذا وجه النهار اكفروا اخره طيب قولوا تعالى ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم إذا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاري وكفروا آخره لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ يعني تدخلون عليهم كما جاء في سبب النزول الشكة والريبة في دينهم يرجعون يعني يرتدون عن دينهم لذلك الردة يحصل بها الفتنة واضح لذا لما يرتد يكون أسوة غيره يقلدونه لذلك من حكمة الباري سبحانه في فرض حد الردة هو قطع مادة وحسم مادة نقض الدين حتى لا يتسارع الناس في نقض الدين قولوا تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم طبعا هذه الآية تتم للآية السابقة يعني الكلام لا زال للطائفة نفسها فهم ماذا قبلهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاري واكفروا آخرهم لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قال اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال أحدها أن معناه فلا تصدق إلا من تبع دينكم ولا تصدقوا إلا أن يؤت أحد مثل ما أتيت من العلم وفلق البحر والمني والسلوى وغير ذلك ولا تصدق أن يجادلكم عند ربكم لأنكم أصح دينا منهم فيكون هذا كله من كلام اليهود بينهم وتكون اللام في لينا صلة ويكون قول قل إن هدى الله قل إن الهدى هدى الله كلاما معتارضا بين كلامين هذا معنى قولي مجاهد والثاني أن كلام اليهود تام عند قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبعدنكم والباقي من قول الله عز وجل لا يعترضه شيء من قولهم وتقديره قل يا محمد إن الهدى هدى الله أيكت أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد إلا أن تجادلكم اليهود بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم هذا معنى قول الحسن والسعيد بن جبير فلا على هذا مقدرة إذا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع الدينكم طبعا في تفسير جماعة من التابعين قالوا هذه الجملة ولا تؤمن إلا لمن تبع الدينكم هذا كلام يهود بعضهم لبعض. يعني يقول الرؤساء إلى السفلة منهم يقول لهم لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم يعني على ملة اليهود التي أنتم عليها وأما غيرهم يعني ممن قد أظهر الإسلام فيقولون لهم أظهروا لهم الإسلام خداعا أول النهار وكفروا آخرهم ليفتتنوا إي ولا تؤمن الا لمن تبع دينكم قل هذه جملة اعتراضية رد عليهم يعني قل ان الهدى هدى الله ردا عليه قل ان الهدى هدى الله نعم لا هدى غيره واضح ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يجادلكم به نعم قال واستليس المعنى الثالث في, في الآية أن في الكلام تقديما وتأخيرا تقدره ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم فأخرت أنه هي مقدمة في النية على مذهب العربي في التقديم والتأخير ودخلت اللام على جهة التأكيد لقوله تعالى عسى ان يكون رضيف لكم أي رضيفكم نعم والرابع أن اللام غير زائده، والمعنى لا تجعلوا تصديقكم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به إلا لليهود فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين كانوا عونا لوم على تصديقه. قال ابن الأمباري: لا تؤمن أن محمد وأصحابه على حق إلا لمن تبع دينكم خافة أن يطلع على عنادكم الحق يحاجكم به عند ربكم، فعلى هذا يكون معنى الكلام لا تقر بأن يؤتى أحد مثل ما أتيتم إلا لمن تبع دينكم. إلا لمن تبع دينكم فيكون المعنى يعني خلاصته راجع إلى أنهم أوصى بعضهم لا يعني لا تخبروا بما في كتابكم بما عندكم من الدين بصفة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لمن تبع دينكم يعني لكي لا يكون سبب هم فيما بعضاً يقولوا الأشياء اللي فيها حق لا تخبروا بها إلا من تبع دينكم حتى لا يكون سبباً لإيمان غيرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى لا تقروا لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألوكم هل عندكم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام هل ما جاء به النبي يخبر بحقهم عندهم كتب فلا تخبرون لا تخبرون بذلك ما أتيتم لا تخبرون بأنهم على الحق أو تسروا لهم بأنكم تعلمون أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم الحق على ولكن أظهر لهم لا أظهر لهم الجحود قل غير موجود لا نعلم لا توجد صفته وهكذا نعم قل إن الهدى هدى الله يتحد مثل ما هتيتم نعم أو يحاجوكم به عند ربكم قال وفي قولي تعالى ويحاجوكم عند ربكم قولا أحدهم أن معناه لا تصدق أنهم يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم قاله قتل والثاني أن معناه حتى يحاجوكم عند ربكم على طريق التبعيد كما يقال لا يلقاها وتقوم تقوم قاله الكسائي يعني فعل القول الثاني فيه في استبعاد نعم أو يحاجوكم به عند ربكم طيب قال قوله قل إن الفضل بيد الله قال ابن عباس يعني النبوة والكتاب والهدى يؤتيه من يشاء لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود من أنه لا يؤتى أحد مثلما أوتيتم قوله تعالى يختص برحمته من يشاء قال في الرحمة ثلاثة أقوال أحده أنها الإسلام قال ابن عباس ومقاتل والثاني النبوه قاله المجيد والثالث القرآن من قاله ابن جريش يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم قل إن الفضل بيد لا من يشاء الله واسع عليم سبحان وتعالى الله واسع عليم صلى الله الواسع تقدم معنا في سورة البقرة هنا وعليم بمن يستحق هذا الفضل جل وعلا ولذلك آتاهم إن شاء الله وأعلم حيث يجعله رسالته نكت في هذا القدر إن شاء الله جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيكم